بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة من كتاب أعلام السنة المنصورة في عددان صريفة النجاة المنصورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الثامن والثلاثين وهو ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه سبق في المرة السابقة أن تكلمنا عن السؤال السادس والثلاثين والسابع والثلاثين وهو ما هو الإيمان وما الدليل على كونه قولا وعملا وسبق الكلام ان الإيمان هو التصديق المستلزم للإنقياد والإيمان قول وعمل كما سبق كذلك وأنه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح وفصلنا الكلام حول معنى كون الإيمان قولا وعملا وأما أن الإيمان يزيد وينقص فهذه مسألة أخرى قال ما الدليل على زيادة الإيمان؟ قال في الجواب قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقول الله تعالى وزدناهم هدى وقول الله تعالى ويزيد الله الذين احتدوا هدى وقول الله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقول الله تعالى فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وقول الله تعالى فاخشوهم فزادوهم ايمانا وقول الله تعالى وما زادهم الا ايمانا وتسليما وغير ذلك من الايات قال وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة من القرآن والسنة على ذلك وهذه مسألة من المسائل المهمة في باب الإيمان وفصل فيها العلماء من أهل السنة والجماعه هذا التفصيل وتكلموا على هذا النحو لأجل ما كان من أهل البذع بعد ذلك فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مثل هذا الأمر يثار بين أصحابهم وإن كان هذا راسخا في عقائدهم رضوان الله عليهم لكن لما ظهر أهل البذع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ومن ذلك الكلام في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه قام أهل السنة والعلماء من أهل السنة بالتفصيل والبيان لمثل هذه المسألة ومنها مسألة زيادة الإيمان ونقصانه أهل البدع يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وذلك لانهم عندهم الإيمان وحدة واحد لا تزيد ولا تنقص وطائفة منهم الإيمان تقول أن الإيمان مجرد التصديق وايضا بعضهم يقول الإيمان مجرد القول باللسان إذا قال ولم يكن في قلبه تصديق ولا شيء وخالفوا أهل السنة في هذا وعليه صارت لهم لوازم لهذا القول منها أن الإيمان لا يتجز وعليهم فإن الإيمان وحده واحدة عندهم وعلى ذلك لا يزيد ولا ينقص. وكل هذا من ضررهم والعياذ بالله وتأثرهم بكلام الفلاسفه ونحو ذلك فأحداث هذا أو هذه البذع في دين الله سبحانه وتعالى وأشهر من تكلم بذلك أو الفرقة التي تكلمت بذلك وإن تشعبت في نفسها هي التي سماها علماء أهل السنة بالمرجئة وذلك لأنهم أخروا وهم ثم مرجعا من الإرجاء التأخير أخروا الأعمال عن الإيمان وكثير من يعني أصول أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان وعليه فإن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص وهذا أمر يخالف النصوص الشرعية ويخالف الواقع الذي عليه حاله الناس في دينهم وإيمانهم فأما النصوص فتدل على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يتفاوتون في الإيمان وهذا دليل على الزيادة والنقصة فايمان الأنبياء أعظم الأنبياء أعظم الإيمان وإيمان التابعين أو يعني نقصد التابعين للأنبياء أقل من إيمان الأنبياء وايمان الصحابة أفضل من إيمان عموم الناس والصحابة في أنفسهم يتفاوتون والناس في عمومهم يتفاوتون في الإيمان إيماني انا ليس كإيمان هذا أكثر هذا, أعلى هذا أقل بل الإيمان ليس على حال واحد فالإن فالإنسان في إيمانه يتعرض للزيادة والنقصان الانسان الواحد يتعرض في إيمانه للزيادة والنقصان وهذا هو اعتقاد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص وعليه يتفاضل أهل الإيمان كذلك كما هي المسألة في السؤال الذي بعده أن بسبب هذه الزيادة وهذا النقصان يتفاضل أهل الإيمان ودرجاتهم تختلف فإيمان أبي بكر أفضل من إيمان سائر الأم رضي الله عم. وإيمان الصحابة أفضل من إيمان سائر الناس وهكذا يتفاضل الناس بذلك ومما يدل على ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله من الآيات والأحاديث ونقول فإن العلماء تكلموا في ذلك من أهل السنة والجماعة ومن هؤلاء البخاري رحمه الله تعالى مثلا في كتابه ترجموا في كتابه وصحيحه الجامع قال كتاب الإيمان ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس قال وهو قول وفر ويزيد وينقص تبويب البخاري لباب من ابواب وهذا يذكر فيه البخاري رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل ثم ذكر قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وذلك في معرض ذكر المؤمنين وأنهم بالأعمال الصالحة يزدادون إيمانا مع إيمانهم والزيادة دليل على النقصان والزيادة دليل على النقصان أليس كذلك؟ فلما زاد الإيمان دل على أنه ينقص بدليل أنه لما زاد كان قبل ذلك أنقص وعليه فإنه يزيد قال وقول الله تعالى وزدناهم هدى وقول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوان وقول الله تعالى ويزداد الذين آمنوا ايمانا وقول الله تعالى وما زادهم الا إِيمَانُهُ وتسليما اذا فكل هذه الايات تدل على ان الايمان يزيد وكما ذكرنا فان العلماء قالوا ان الزياده اثبات الزياده يدل على اثبات كذلك النقص وقد ورد في النصوص ما يدل على اثبات النقصان وهو حديث حنظلة رضي الله عنه المشهور عند مسلم فقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن حنظلة الاسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذكر المصنف هنا في الجواب جزءا من حديثه جزءا من حديثه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة أو كما قال هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن حمظلة الاسيدي قال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي حمظلة لخيدي أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف انت يا حنظله قال قلت نافق حنظله اساله ابو بكر كيف حال قال نافق حنظله قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كان راي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا يعني تشاغلنا اذا خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم تشاغلنا مع أولادنا ومع زوجاتنا بما هو مباح وهذا حال الإنسان غالبا في حياته إنه إذا خرج من مجلس العلم ورجع إلى بيته ربما تشاغل بالحديث مع زوجته مع أولاده نحو أو عمل أي عمل مباح فحنظل رضي الله عنه لما سأله أبو بكر عن حاله قال نافق حنظل لا أنا لست على حال أهل الإيمان المطلوب نافق حنظل لماذا يقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن راي عين حتى كأن يعني نراها رأي عين وهذا يدل على أن الإيمان وصل إلى درجة كأنه يرى الجنة والنار رأي العين رأي العين من زيادة الإيمان والتقوى في القلب قال فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عفسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا قال قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لا نلقى مثلها، فوالله إنا لا نلقى مثلها، يعني لست وحدك الذي يكون ملك هذا، فقال له أبو بكر رضي الله عنه، فوالله إنا لا نلقى مثلها، يعني هذا يحدث لنا جميعا نعم. قال فانطلقت أنا وأبو بكر. حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت نافق حمظله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كان راي عين فاذا خرجنا من عندك عافسنا الازواج والاولاد والضيعات نسينا كثيرا يعني هذه المعاني الايمانيه قلت عندنا وهو الذي يقصد به او يقصد ذلك بقوله نسينا كثيرا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظله ساعة وساعة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة أي الإيمان يزيد في ساعة وربما يقل في ساعة أخرى وحال المؤمن في ساعة يكون أحسن من الساعة الأخرى ولذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حال من أحوال المؤمنين أن إيمانهم يزيد وينقص يرتفع وينخفض بحسب أحوالهم الايمانيه ولذلك من عقائد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الإيمان يزيد به الطاع وينقص به المعصية وينقص به المعصية والغفلة ونحو ذلك ولذلك فهذه مسألة من المسائل المهمة في باب الإيمان وعليها الأدلة كما سبق ومنها هذا الحديث الذي يدل على الزيانة والنقصان. ومن ذلك أيضا أي من ما يدل على ذلك من السنة ما قال الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه قال باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان انظر التلميذي عالم من علماء أهل السنة والجماعة يبود باب استكمال الإيمان والزيادة والنقصان أي أن من عقائد أهل السنة أنهم يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص وهذه المسألة معناها أن الناس يتفاضلون كما هي المسألة القديمة إن شاء الله تعالى أما على قول المبتدعه أن الناس كلهم في الإيمان سواء الإيمان عندهم لا يزيد ولا نقص وعليه فايمان أبي بكر كإيمان أعصى رجل في الأم لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق أو التصديق بالقلب والقول باللسان ويستوي الناس جميعا فيه زيادة ونمصة زي يستوي الناس جميعا فيه في ضرجة ولا يزيد عندهم ولا ينقص ولذلك فالناس كلهم عندهم على درجة واحد وعليه فهم يقولون أن الإيمان لا يضره ذنوب الناس لا يضره ذنوب الناس يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وهذا تأصل في نفوس بعض الجهلة نتيجة هذا الاعتقاد الفاسد من هذه الطائفة المبتدعه قديما وبقي هذا إلى يومنا هذا نفوس كثير من المسلمين الجهاد الذين يعتقدون هذا الأمر وترى ذلك في صور من احوالهم منها مثلا أنك تجد أن كثيرا منهم يرتكب الفواحش والمعاصي ويفعل ما يفعل وإذا قيل له يقول أهم حالا القلب مظيف مثلا أو يقول لك أنا بني من ربنا عمار أو أحسنهم قولا أن يقول لك أنا طالما بقول لا إله إلا الله خلاص وكل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة وربما يأتي لك بعض النصوص التي يستدل بها لهذا المذهب الفاسد أنه لا يضره أن يذنب وأن يفعل الذنوب طالما أنه قال لا إله إلا الله وهذا هو كلام الطائفة القديمة المبتدعه التي سميت بالمرجئه قديما وهي التي تقول هذا الكلام بتفصيلا عند يعني موجوده في يعني منهجه فاسد لا نريد ان نفصل لاجل ان نحافظ على طبيعه الدرس وهو يعني الاختصار والتيسير التيسير من منهج ملخص فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصة وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم باهله أحسنهم خلقا, وأحسنهم خلقا وألطفهم بأهلهم والشاهد من هذا الحديث ماذا؟ ها؟ نعم إن أكمل المؤمنين إيمان أكمل وهذا يدل على أن الإيمان هناك مراحل فيه حتى يصل إلى درجة الكمال وهذه المراحل تدل على الزيادة والارتفاع وكذلك تدل على النقصة وذكر أيضا رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن وذكر الحديث بطوله وهو لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في يوم العيد وهو في الصحيحين هذا الحديث والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء وهو يكلمهن ما رايتم من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كل ما رأيت من ناقصات عقل ودين هذا حديث صريح في إثبات النقصان ما رأيت من ناقصات عقل ودين وهذا دل على أن الدين ينقص والمقصود بكلمة الدين هنا الإيمان عموما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كل ذلك أن المرأة ربما بما عندها من يعني العواطف ونحو ذلك تتصرف تجهل نحو ذلك فتذهب الحكمة والحلم عن الرجل الحليم والرجل الحكيم ونحو ذلك ونقصان دين المرأة كما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتعرض للحيض فلا تصلي فلا تصلي وهذا ينقص دينه وهذا يدل على أن الإيمان ينقص والأدلة كذلك على الزيادة وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وإلا فهذه الزيادة وهذا النقصان فيها بها يتفاضل الناس ولو قلنا أن الناس جميعا على درجة واحدة من الدين والايمان لما كان للأعمال يعني فضل ولا خير ولذلك هذا المذهب الفاسد مذهب المرجاة هذا مبدأ الثواب والعقاب في الشريعة أليس كذلك إن هذا من لازمه أن المؤمنين أو أن كل من قال لا إله إلا الله على درجة واحدة في الإيمان وأن الجميع يدخل الجنة وانتهى الأمر وعليه فالعامل إذا عمل كالذي لم يعمل كالذي لم يعمل وهذا من بين يعني عقائدهم الفاسدة أو من لازم عقائدهم الفاسدة ولذلك ترى كما ذكرنا قبل ذلك آثار ذلك موجودة إلى يومنا هذا في كثير من المسلمين وجهل المسلمين وعمتهم يقولون مثل هذا الكلام يقولون أهم حاجة هنا يكون قلب قبيس تسمع هذا من عوار المسلمين أهم حاجة أنت بتقول لا إلا الله خلاص فهذا يفعل ما يشاء لأجل أنه يعتقد بأن هذه الكلمة يعني تضم له كمال الإيمان وأنه لا يلزمه أن يعمل ولا غيره ولذلك في المقابل جاء الطائفة يعني ضد هذه الطائفة أيضا منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة وهي الطائفة التي قالت بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد هذا كلام موافق إلى هذه الساعة أو إلى هذه العبارة كلام أهل السنة أليس كذلك قالوا أنه قول وعمل واعتقاد ولكنهم جعلوا كل الأعمال شرطا في الإيمان وفي صحة الإيمان ولذلك فعندهم أن فاعل الكبيرة عندهم يغفر لماذا؟ لأنه هنا ارتكب هذه الكبيرة وكذلك عندهم كل الاعمال اعمال جوارح اعمال قلوب كل الاعمال عندهم شرط في صحه الايمان وهذا كلام باطل وهذا كلام باطل هو كلام الخوارج وكلام من يغالون في هذه المساله أما اهل السنة والجماعه فهم وسط بين الطائفتين بين الطائفتين يقولون الايمان يزيد وينقص والاعمال من الايمان الايمان قول وعمل واعتقاد ومن الاعمال ما هو شرط في صحه الايمان ومنها ما هو شرط في كمال الايمان ليست كل الاعمال شرط في صحه الايمان يعني على سبيل المثال اعمال القلوب شرط في صحه الايمان الذي ليس في قلبه خوف ولا رجاء ولا توكل على الله تعالى ونحن هذه الاعمال فهذا إن زالت عنه هذه الأعمال القلبية زال عنه الإيمان أما أعمال الجوارح, أما أعمال الجوارح. فأهل السنة يختلفون في أعظم أعمال الجوارح كالصلاة والحج والصيام ونحو ذلك وسبق الكلام معه أهل السنة يختلفون في أعظم أعمال الجوارح فكيف لهؤلاء يعتقدون ويقولون أن أعمال الأعمال كلها شرط في صحة الإيمان ولذلك فالإيمان يزيد وينقص هذا اعتقاد اهل السنة والجماعه وعليه الأدلة كما سبق والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه الزيادة وهذا النقصان يدل على الإيمان ودرجته فقال لصاحبه يا حمضة ساعة وساعة أنت وأنت في المسجد في مجلس الذكر والعلم إيمانك اعلى في هذه الساعة من إيمانك ربما وأنت بين أولادك ومع زوجتك ونحوك وهذا عليه إجماع الأئمة المعتد بإجماعه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وإن كان ينقص بالفترة عن الذكر فلئن ينقص بفعل المعاصي من باب أوله أليس كذلك حنظل ايمانه الذي اشتكى من أنه يضعف حتى شك في أن يكون نفاقا هل حنظل لما كان مع زوجته وعياله كان يرتكب معصية أم أنه كان يفعل مباحا فتر به عن الذكر فطر به عن الذكر يعني حضّل في هذه الساعة لم يكن في ذكر فالإيمان نزل إذا من باب أولى أن الإيمان ينزل وينقص أكثر بفعل الإجع المعصي إذا كذا الإنسان لو فطر عن الذكر الإيمان بينقص فما بالك إذا ارتكب المعصية ولذلك أهل الإيمان ينبغي عليهم أن يحرصوا على أن يكونوا دائما في طاعة وعبادة وذكر لله سبحانه وتعالى وذلك من أعظم ما يحافظ على الإيمان ويزيد الإيمان زيادة على ما هو عليه وأما المسألة الثانية وهي مسألة تفاضل أهل الإيمان وهي التي جاءت في السؤال الذي بعده قال ما الدليل؟ على تفاضل اهل الايمان في اهل الايمان يتفاضلون هل انت مثل ابي بكر هل انت مثل عمر فاهل الايمان يتفاضلون ولا انت مثل ولا انا مثل فايمانك احسن من ايماني وايمان هذا افضل من ايماني هذا وهكذا يتفاوت الناس يتفاضلون في الايمان وهذه مسألة ايضا مما عليه اعتقاد اهل السنة والجماعة بخلاف اهل الجذعه الذين يعتقدون أن كل من قال لا إله إلا الله فهم في الإيمان سواء وهذا باطل ينافي ويصادم النصوص الشرعية المنقوله من الكتاب والسنه قال ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه قال قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى قولهم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وذلك في سورة ان الله تعالى ذكر الناس واصنافهم من اهل الايمان, من أهل الإيمان فقال اولئك السابقون السابقون اولئك المقربون واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين وذكر حال الفريقين والسابقون اعظم وافضل من أهل اصحاب اليمين السابقون افضل من اصحاب اليمين ولذلك قال في حق السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخر وقال في حق أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخر وهذا لأجل أن السابقين أفضل الناس وهم أعظم الناس في الإيمان وهذا يدل على أن أهل الإيمان فيهم السابق وفيهم من هو أقل منه وهم أصحاب اليمين. وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وهاك Coh lovers معرض ذكر درجات المؤمنين أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين الطائفتان هنا من أهل الإيمان المقربون وأصحاب اليمين من أهل الإيمان وهذا يدل على أن أهل الإيمان يتفاضلون يعني فيهم من هو أحسن من الآخر فالمقربون أفضل من أصحاب اليمين قال وقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه وهذا قول الله تعالى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 تدل على تخاضل أهل الإيمان كذلك قال الله تعالى ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم ذكرهم الله تعالى أي أهل الإيمان وذكر الله تعالى درجات هؤلاء قال فمنهم ظالم لنفسه هذا نوع ومنهم مقتصد وهؤلاء نوع آخر ومنهم ساجهم بالخدام كل هؤلاء امنوا بالله عز وجل لكنهم تفاوتت درجاتهم في الايمان وعليه تفاوتوا في درجاتهم عند الله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فقسم تعالى الناجين منهم الى مقتصدين وهم الابرار اصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات دول المقتصدين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات ولم يفعلوا شيئا زائدا لكنهم أتوا بالواجبات وامتنعوا عن فعل المحرمات ودي ضربة مش سهله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أهل هذه الدرجه قال أفلح إن صدق هات بالواجبات ولا يفعل مستحبات ولا زوائد ولا تطوعات ويجتني بالمحرمات وأيضا منهم السالق بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ده نوع نوع يتقرب بالنوافل والمستحبات فلا أفضل من النوع الذي سبق وطرقوا ما لا بأس به خوفا مما به بس أهل ورع وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به الى اخر معنى حديث ابي هريره عند البخاري لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وان سالني لاعطينه ولئن عاذ بي لاعيذنه فبه يسمعون وبه يبصرون وبه يلطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقلون فهؤلاء هم ها المقربون السابقون بالخيرات السابقون بالخيرات هم احسن حالا ممن سبقهم وهم المقتصدون اي نعم والصرف الثالب الظالم, الظالم لنفسه قيل الظالم لنفسه عند بعض السلف قيل به المراد به الكافر المراد به في الآية الكفر وإن كان الأظهر والله أعلم أن المراد به عصاة الموحدين لأن الله قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فالظالم لنفسه هو المكثر من المعاصي من أهل التوحيد الفاعل للمعاصي من أهل فهذه الآية تدل على أن الناس يتفاضلون أي أن أهل الإيمان يتفاضلون منهم سابق بالخيرات منهم مقتصر منهم ظالم لنفسه يفعل المعاصي قال في أعلام السنة قال وحديث الشفاعة أي وجاء في حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينان من إيمان ثم من كان في قلبه نصف دينان من إيمان وفي رواية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 هذا أيضا الحديث يدل على تفاضل أهل الإيمان من أن هؤلاء يصل الحال بهم إلى أنهم يخرجون من النار على حسب درجات إيمانهم وأعمالهم, درجات إيمانهم وأعمالهم ومما يدل كذلك على أن أهل الإيمان يتفاضلون يعني هذا أفضل في الإيمان من هذا ما ايضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد بن الوليد رضي الله عنه سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد الرحمن من السابقين وخالد من المتأخرين في الإسلام فقال له لا تسبوا أصحابه لا تسبوا أصحابه فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه انظر هذا يقال لخالد الصحابة إذن هذا يدل على أن الصحابة في أنفسهم يتفاضلون حتى أن علماء السنة يذكرون الصحابة ويجعلونهم طبقات ويذكرون الصحابة طبقات أهل بدر أهل بيعة الردوان أهل احد ونحو ذلك فيجعلون الصحابة طبقات هذا يدل على التفاضل في أهل الإيمان ويدل على ذلك كذلك أيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين. أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص قال فمنها ما يبلغ الثلين ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص يجرهم قالوا فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين, قال الدين هذا الحديث فيه دليل على تفاضل أهل أين الشاهد؟ آه أن عمر عرض, عرض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك أقل من ذلك وعرض علي عمر وعلي قميص يدرهم يعني عمر دين أفضل من هؤلاء قالوا فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين يعني تأويل القميص الذي يعني يلبسه عمر الدين فهذا الحديث يدل على أن دين عمر أفضل من دين هؤلاء الذين راهم النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على هذه المسألة وهي أن أهل الإيمان يتفاضل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فل يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إذا هناك ايمان أقوى من ذلك وهو الإنكار باللسان وباليد وأدناه الإنكار بالقلب فدل على أن الناس يتفاضلون في درجات إيمانهم وقال عمر رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح قال عمر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح مما يدل على تفاضل أهل الإيمان في أن أبا بكر أفضل من الناس جميعا إيمانا وهكذا فالمقصود من هذه المسألة بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم متفاضلون فيه بحسب ذات فافضلهم وأعلاهم اولو العزم من الرسل هؤلاء أفضل الناس إيمانا وأبناهم المخلطون من أهل التوحيد المخلطون هم زي حالتنا فيه نسأل الله العافية يعني معاصي مع افعال الإيمان وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم المسجد فيه مثلا كم شخص كل قلب في هذه القلوب الله يعلم درجة الإيمان الذي في هذا القلب بل العالم فيه كم من الناس بل الذين خلقهم الله جميعا الله يعلم ما في قلوبهم وكل واحد منهم إيمانه غير الاخر ويتفاضلون بالزيادة والنقصة فهذه مسألة من المسائل المتعلقة بباب الإيمان وهي من المسائل المهمة إذ أن أهل البدع حرفوا وانحرفوا في هذا الباب فجعلوا كل من قال لا إله إلا الله في الإيمان سواء لا زيادة في الإيمان ولا نقصان ولا تفاضل بين أهل الإيمان والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهلهم يتفاضلون فيه وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة نقف على هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله